إن الحمد لله تعالى ونستعين فيه ونستغتر ونعن بالله تعالى لنشهر أمسنا وسيئات أعمالنا من يمنه الله تعالى فلا قلنا ومن يمنه فلا هالي لك وأشهد ألا إله الله وحبه لا شريك لك وأشهد أن محمداً عن الله ورسوله يا أين الذين آلت الله حقة قاده ولا تبدون إلا وأنتم مسلمين يا أين الناس استقوا ربكم الذي خلقكم من نفسي واحدة وخلق منها زوجة وددتنا رجال كثيرا يقول للذين يفسقون فينا فيه وانقض يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تكونوا ظالمين سنبليكم اعمالكم ويقتل لكم بمن فإن أصدق الحديث تنظر ومتعال وخير المده هدف محمد صلى الله عليه وسلم وشرق أمور مدثاتها وكل ما مدهت من فدعة وكل مدعة من طلال وكل ضلالة في النعو وبعد فكثيرا ما يرد أهل العلمي ان الداعي الصادق والعالم المرشد والصالح لا يجب ان يكون بمنأى ولا بمنأى ولا بمعته عما يعذبه لامته من وقائع واحداث فهو يطرح في طرحها ويحزن لمصابها هو يخير فوق اعراضه وقد كان هذا ندأ بالنبي صصفانه عليك وآي وسفر وكذا نتبعه من قلتاني الراشقين رضو الله تعالى عليك الجميع ومن هذه البابة رأيت أنه انتحكم على على نامك الذي الأبثي من أرضية السفوت والصفح حالتها إلا أنني رأيت أنه يبغي أن تقطع دروسنا ونظراتنا وما كنا قد فدأنا من حديثه حول الوالدين في ظلال سورة نوسف عليه السلام لماذا يعيشوا المثل في هذه الآلة وإحياة ففي هذه الآلة القريبة حاقة أمتنا هواق متوالية ونوازن متتالية منها ما هو قص يمسطر الحبيب أسأل الله جد تناقض أن يتضبط ومنها ما هو عام خارجي يمسطر بلاد أوقان تتسك إلى التدام والعربية وقد قرروا واقعتين وحادثتين ولاستين الانذار الاولى هي ما وقع في بلدنا منذ ثلاثه اسابيع من تفجير بعض العباده الخاصه بالنصارى والوقت إلى بلد الحبيب ما حدث وما ماجتت به أرضه فأبدأوا الوقت في أولادا لنضعها في نزان الشر ونحليلها ونعرى كان الشر حليل مؤيد ويرضه لهذا الوطاع والحوادث أم ثم نرى ان ابتداء تناول هذه الحوادث سواء الخاصه والعامه على الاسلام وامم ثم نرى ما هو الواجب تجاه المسلم في هذه الفتن بدات اقول الله عز وجل كتب ان يكون الاسلام هو الدين القائم الى ان يترك اضطى من عليه وكتب أن يكون الإسلام هو الدين مختار إن الدين عند الله مختار وكتب أن يكون الإسلام هو الدين الواجه وعلى من عامة البشر العلم فقال ومن يبني غيرت إسلام دين فلن يبني منه وهو في الآثات من القاسرين وأمر أتباع هذا جديد بالبتاع وانوجه قلوبنا هذا الدين ليكون ذلك دافعا وحاضرا وباقا خفيفا لتشمل احكام الاسلام ثم حكي من يغادر هذا الثنى في الاحكام وان يكون ذلك دافعا نحو قبول ايات واعناق الله هذا وديه إسلامي وهذه هي مقومات ضمان البقاء وصيانة دماء ثالثاً من ذلك مسكي وقريقين مسك السماء ومسك المسك فمسك المسك يجب فيه المكلفون اليسر في الاحكام والتكاليف الشرعيه التي اوجبها الدين علينا ومثل كما حجي يتفق فيه القالون لا يدركون لماذا الدين ولا يعتقدون هذا المعتقد هذه هي دعائم في ضمان بقائه وصيانه دينه واول من منع عنه المسلم هم أهل الكتاب من اليهود والمصار أهل الكتاب مصطلحاً يعجبني أهل الشعير أولئك الذين يقوموا دينهم في على نتاب السماوي حتى ويتحرف وجدل هذا الكتاب كما بعد لعبرة لتحييك هذا الكتاب الأصل والإعبار أن الأصل في دينهم على كتاب السماوين متنزل من عين الله جلتنا وهو تقدس السماوين وأنا كتاب لهم من منزلة خاصة في تشريع فعال لجلنا النسلمين وبينهم فقد جعلت الإسلام أولى الكتاب في المطبقة الثانية بعد الإسلام و... وأباه مباشرة فأباه مؤجرات وأحل زبائحهم وأباه مصارهم بل وأباه حتى تزوج منهم فأباه لك أن تكون زوجتك رغت بجتك وشريك حياتك وغضو أولاد أبقى لك أن يكون أخوال أولاد وخالاء أولاد وبعض من أجداد غير مهم وكفى بهذه نزلة وكفى بهذه نزلة هذه الأحكام لأهل الإتاب ممن لا يكون في غيبها وكفى الذين لا يقلن في مجتمع تحكموا أحكام الإسلام وقواربه فما بارك أهل إحكام لجنوية يعيشون في مجتمع على أحكام الله, الله. أو مصطلح أهل علم على جسرينه بدار الإسلام لهم منزلة الأكبر ومعاملة الأخصص نحن لا نكون هذا كلام مدهامة وإرضاء وتزلت منه إلى أحد إنما نقول هذا الكلام لأن هذا هو الدين وهذه هي أحكاة وتلك هي شرائع الظلم ومن يقول في هذا الكلام لا يعلم عنه لي شيء فأزوك سبدا لنه المجتمع الإسلامي تنالوا من ملة أكبر وأقص والتلايم ومعامله الايسر واسمح فوجد لهم الاسلام وان كان الترك فيه موجود اوجد لهم من التكلف ما لا يوجب لغيره ممن يخالف هذا الدين اوجد لهم حقوقا ومجليات لم يوجبها لغيره ممن يخالف هذا الدين <تصفيق> فجعله اهل ذممه والذمه التي العهد والضمان والامان فلزم عنه العهد وعهده وسلمه وضمانه وضمانه وسلمه صلوا عليه واله وسلم جميعنا, جميعنا أولنا وأفضلنا على قائم قعدها هذا الدين هذا القائم أن الأجل فيما لنا بالحكوم وعليه ما على هذا الوجه في أمور ديور مستثنى حددت شر الحكيم وقعد لنا أنجل العلم فأول واضي هي حق الحماية من الأيوان الخارجين أو الضغط الأجنبي هذا هو أولى القرق يقول ابن حزن في كتابه مراد إجماع يقول كلاما نتكسس فأمل وسد الضغط يقول فمن كان في ذم ومن في بلد المسلم غير اجامله بدخل عدن الى بلادنا يريد خباء عليه يعني هو ده العدو ليس يحارب المسلمين واهل الذمه ده هو لكن يحارب على, على اهل فان كانت من اهل اليمن او من مكه واكيف وكان في دار الاسلام ودخل عبدون الى بلادنا يريد القضاء علينا والظعار علينا يعني على المسلمين وجب علينا ان نقاتله وان ما فتول ذلك وجب علينا ان على اي قاتل للاسلام وان ذلك صيانة لعبة الشرمة وبرداء الله الإمام القرار وهو يعلمه على ألام الحال يقول وعقد عقد يعمل على إزهاد وإكلاب النبوس والأموال صيانة للوتاء بعامل إنه لعقد عظم هذا هو أول حق, حق الإماية من البدر الخارجي أو العواني في البدر وأما الثاني فهو حق الحماس من القلل الدفلي أو الأبنى هذا وجد وآتت على الحاكم المسلم في دار الدفلي إذا كان يتوجد معاده ويتحكى معاده صيانة أهل من اليمون والنصار من العجوان الخارجي فأولى العجوان والآسة صيانته من العجوان هذا الليل وحيا يده من روض الظلم أدا ذا ليله الإسلام دماء الآخر وقل أن نصون دماء أكبائه ومتنه وهي السماح والمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحق حق الحق الحماية ننظر المجتمع موديوكي. حتى ويؤذر في يقول, يقول من ظلم معاهدة يعني المياه عوية الأن والأن من بولن معاهد او استطاع حقه او كان لا من فوق طاقته من بولن معاهد او استطاع حقه او كان لا من فوق طاقته فانا حجيجه يوم القيامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم خص يوم القيامه امام النبي فأنا أجيزه يوم حق الله أن تحميه حتى وإمتنعوا عن عاداء بعض والجباس المفررة على أمه كالجزية وضرات وهذا هو الحق الثالث حق, الازل حق, حق صيانة الدماء والأهدان لأهل الدماء أوجب أو الأسلام على الحاكم في دائم الثالث أن يعمل جايدا على سيانة دماغ وأثنان آل الظلم ذا ابن عابدين في حاشية على شرح في الأعمال يقول إن ظلم الظلم وإراغة دم أشف إذما من ظلم المسلم إن الظلم الظلمي وإراقه زمن أششش إذماً من ظلم من المسك قد ينتهي ويستهي بقى فامعين لهذا الزلام لذن الكلام إذا بني على عجلة قويم مقصد عجلة شجال ما نمني على من مغربة صدق الناس عن قتول من دين الإسلام قولك ما هو دينه بيظلم الأمن القانون فيتحلل لذلك الضوء المؤهد في من إثن الضوء عن سبيل هذا دين وعن نعمل وعن نعمل في القهار في مسجلة ظل المي وإرادة خدمة وكما نعمل وصالت الإسلام دماء الزمن صلى أبدالنا من التعديل أو الضغط كما مدد حتى ولو يغتلع آل الزمن عن أن يؤدي بعضا ويبار من فرارة عام كالجزية وفرار لا يؤذر ولا يقصد ولا يقصد أخصى كفهم أنا وجدت هذا من ألأ قعده أهل العلم والوحيد هو دون تعبير ولا إياد بلد سنع الجزيور في بلد القبض هذا أهل يحقق مرضى نشامل حكيمة بجزارة وهو أحد صحابة وهو على عالم حمس الواجع حمس مرضى وهو يشمس ناسا من القبضة <تسجيل> دول اهل بيتنا من المصادر ان تنعوا عن اداء الجزيه فحقت حمي يشمشه مثل بالشل بس ما عملش في حته مشويفه من غير ما يرد فانكر رسال وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعزب يوم القيامة الذين يعزبون الناس الثلن وتأمل هذه اللقبة لم يقل ان الله يعزب يوم القيامة الذين يعزبون الاسكمين الثلن إنما قال الذين يعزبون الناس أي كانت في وصيانة الثاني ما تنبني على هذا الأصف أصل إحجرام الإنسانية أصل إحجرام البشرية أصل إحجرام الآجارية أي النتائج وكي, وكي ما كان محتفظ إيه مش مسالك الله عز هو الذي يحافظ على المحتفظ ده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرور خاطبا ربك زكي ربنا قائلا لك ليس ترى شيء او يكون على اسرع جدا مشكال مش في الصدر ف الله وحده يكف عن مساله الاعتقاد قائمه عليه موقوفه لل هو الذي يحاكم وهو الذي يحيي وهو الذي يعاد اذن لك الحق الثابت هو حق صيانه الاموال والحقوق كثيره منها صيانه الاعراد وصيانه الاموال وحق العمل والحسب في دين الاسلام بل وحق تولي الوجاه القضيه التولى ما عدا طبعا الوظائف مقتصره على المسلمين زي الياءه والولاء والقباره والولايه على العباد والضرار ووضع البيمان الى اخر الوظائف المقتصره على المسلمين فقط ذلك سوى هذه لو حق التوارث والتصرف هذه الوظائف عامه ده كلام قعاج قال وقال في المساله لا لي سلامه الحقوق كما ذكرت كفيه والله والنصوص التي تبين حقوقا ان الذين في مجتمع اسلامي اكثر لكن يكفيني ما نقل من كلام اعلى الاسلام ان اقيم في حق سلامه الاسلام وفي حق يسر الاسلام وضمن هذا الكلام كلام النبي لرجل من الأرض كرنسي مستشرة درس الإسلام ورائعة يسمى جيز دافله رجل شهير يقول رأينا من الآية قرآن أن سماحة محمد صلى الله عليه وسلم باليهود والمصار كانت عظيما وأنه يقدر من فيها الديان التي ظهر قبله كاليوديية والنصرانية على وجه السبب رجل آخر اسمه بيرس داله كتاب متوجج للعربية وانتاريح الشرق تبدأ ينباقي على كل مسلم أن يقائل فضلا عن أن تلين يقول إن المسلمين وحكاهم هم الذين جمع بين الفؤاد وجنينه وروح التسامي بين أتباع الداو والمفكر وانه ماعد الشاكين الانسان ذو الفيه نشوى الزمين من لم يغضب فيه احرار في التمسك بعقائده ودينه والله نص الاهله العمريه عن البعيد العوده القمريه التي كتبها عمم المفوض رضي الله عنه للنساره لما كانت حدث الموقف جاء فيها هذا ما اعطى عبد الله عمم المفوض امينين يهدي الى من, من الامن والامان اسمع بقى دول اعطوا امانا وأولين وكنائسهم وصلبانهم وسائرهم الذين لا تسكنوا كنائسهم ولا تودا ولا ينطقص منهم ولا حيض منهم ويقولك أن تعال أنه من مصارف زيادة المال في الشرع اسألة الشرعية من مصارف زيادة المال للمسلمين أن ينفق ويعود كبار السمي والبعثات من أهل الذين الذين ليس له نفط دا مش يا أهل مصرسين الذين ليس له نفط دا يا أهل الوليد لما تلحى الحيرة وكتب العرب من نصار العراق كتب نفط عشدا فيه يقول وجعلت له اي للمنصار ولاهل الذمه وجعلت له انه ايما شيخ عبد الزين ضعف عن العمل او اصابه آفه من الآفات او كان امين افتقر وصار اخوه يتصدقون عليه فرحة جزيته وعظي منها وعين وأنفق علينا من بيت مال المسلمين مال هو وعين هو ده الجسد لذلك قمر الإخطاء قضي الله عنه وهو في سياق الموت ومعروف بدا هذا أن المرأة وهو السكارات يوصي بأعظم إشياء وأهمهم يقول وهو يوصي الخليفه المقبل يقول وتصيله بعاه الله وجد مجر رسوله صلى الله عليه وسلم يوفد عليه ونحفظ دمهم ولا يكلب فوق طاقته ده عمر بن الخطاب يوصي الخليفه وهو السلاطين انا اتساءل العيهوت موزير التاريخ العالمي كله مئتقاً أعظم وأشهر وأجاني للذي يقارب الثولة في معتقدها ودينها منه من وأصينا للإنهام الودي جداً الشيشان والغسنة والغسس لما انحصلوا وأعلموا الإسلام الدين والصمية للبلاد عمليه اباده جماعيه وتطهير عرقي اسلام لا ما فيش هذه المساله يقتل بعانه ويظلم دموا بلد واحد كلمت طقطقاته ويعاني وينفق من بيت ميس لذلك فانا اقول واي قاضي كريتي يستطيع ان يحكم على هذه الحقيقه ان ما استمتع بأمن ولا أمان ولا عدل ولا نواد إلا عندها أثنى مستدام وإلا عندما كانت دولة كثمة صرفة طبقوا أحيان الإسلام والحرائع لا تكت لله ضر وما أدرك من وحفر حواس قال أبياتي تلابا لو لم يقل ويراه لكتك قضى ملككم ملكنا ملكنا فصار العجل مما سجليته فلما ملكتم سال بالدم او اقبو وحللتم قطلا للثوار على الاصهم من ونصبوا وحسفت ماذا التفاهم بيننا وكل فينائه فيه يضحك إنما أزمد ما ترده من حقوق أهل الدين في الدين الإسلام ليعلن بهذا بقاءة الإسلام ومعطن من أي عمل من, من شأن إليه مصار في مصر وغير دا دين وأحكامه وشوف إن الذين يجاكعون اليوم في وسائل الإعلام عن إسلام والوثنين <تصفيق> إياكا فظن رغمنا أنه لا يزال عن الإسلام والوثنين حب بالإسلام أو لسواد عيون المسلمين لا هم يضعون لذلك فتنى دادلي أما نحن ونحن <تصفيق> نقلع هذه الخوائد نقلعها لأننا نقلع ويابي يتمحت الإسلام ويابي عدال الإسلام ويابي ورسل الإسلام التعامل مع القوارب فأي من, من شأن إيثاث أهل الإسلام أو في غيرها الإسلام والمسؤول من حتى الخوارب الذين, الذين قد يقولوا بعضهم خطأوا خطأ بعض النازم إن الخوارب يفعلون المسؤول الخوارج قالوا والله هوء منا بنصر كلام نبينا محمد عليه الصلاه والسلام الخوارج يحاربون على, على الذين يخالفونهم في المعتقد مش في الدين في, المدنى. في المدنى. على المسلمين وليسوا على المخالفين للدين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلق أحوال أسفات الخوارق قال في مقر يقرأون القرآن لا يجاوز ثرافية وفي رواية الحلاجرة يخرج وعدوه من الدين كما يستطيع من الرميل يخرج وعدوه صلاةه إلى صلاةه وصيامه إلى صيامه بالأخير يغتلون أهلاً للإسلام ويجعلون أهلاً أهلاً يعني حضوره على المسلمين الذين لا يجبون بمذهبه ومنهجه لكن هذه الدعاء أيضاً من أبعاده فالإسلام على اتلاف مذايجه الفقرية ومناهج العقائد لا يجبون إلا هذا الدعاء الموت يؤين ذلك ويوجدك لأن أول من سيجم إثمار النور والآتاة السيئة لأذن ذلك هو موسيق سواء فأم يتحجين الدعوة وحديث على الدعاء سواءً ضياء الأمن بذلك الكثير من المسلمين أو سأل من فيالة المنوحة إلى رجل إشارة الحكم لذلك تغاضره فكيف يفعلنا؟ فهي ميزان الشرق وميزان العقل الإسلام منها هذا هذه عن حريصة ميزان الشرق وآثاري السيدة الوقت الثاني وهي النجل التعليم من هذه الوقت هي ما حدثت وآماتت في أرض الغدور ونتجت اسوء الى تدهور من البلاد حتى كذلك الكسكره ومحاولات الحوا والتضمرات وتدهورها لاحقا بدايه الحكم لا على فساد هذا الاكل الكرسي أقول, اقول انه ما فسد الا بعد ما فسد اطار الشعبيه اجمالا حسن, حسن البصر حينما أبصى رجلاً يدعو على الحجاب قال لن تسعي فإني أقاف لو أولي الحجاب أجل علينا سوعدة والقنادي فيوعد فيوعد إنما, إنما من أعمالكم موتين وإنما, وإنما بأعمالكم صلت عليهم حجابكم ووليا تتكلم الرسول ووليا وربنا قال قال حتى كذلك <تصفيق> الولي باقوا القالين بعضا بما كان وقال وما اصابتك مصيبه خبيثه كسبت ايدي وقال يقول كنتم ولي على الله. تأثر عن علي إبلاد وطالب معه المشروف لما سأله رجل لماذا تارفت الفتاة لعبه ولم تكن في عائلها برد ولا غمر قال لأنه ما كان يكماني مثل عليك وآله آدم على عليك فررق منصف قضي فلا أسد هذا الشعب إلا بنتاج شعبه شعب المزي لما خارج جيده الشريعة العلمية منذ وقت لا يدى في خرج يرحل في القرار الهوية العلمية ويأتون أن نسمع اكتلوه في سماء الذي يختيسه الآزاب الشعب من فيها ولا من فيها ولا من فيها لما قالت لقمه العيش وليلى وقعت البقاره سكتوا من افاه طب بالله يا شعب ليه تتحرك ده شعر يصح بعده ده شعر حصل ينتجز الى الكف بشكل هذا الامر الاول الامر غريب أن ينباطع إلى ذلك أن هذه الواقعة وهذه بعضة أصلاً بالشرع لا تجهر على الحاكم والفرع الحاكم التي تستور إلا لا تجهر من ذلك مهما كان قل الحاكم وتجهر شباك مهما كان قل الحاكم وتجهر مداماً لا تجهر <تصفيق> بكفر صار صور يحب ويهمن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها في حديث زكي. قال قال الله ستكون بعد الائمه وفي لفظ تكون بعد الائمه لا يستجون ابدا ولا يَسْتَنُونَ بِسُنَّدَةً لَهَدْ لَهَدْ لَشَرَحْ وَلَوَنْتُ طيب تقوم يقوم فيهم رجال تباً اتماعي مع الناس على, على الحكار يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب خلوه الشياطين في جسوههم حزيز حزيز ذا رجل كان يسال عن شغله عند النبي يقول فماذا فعل يا رسول الله في ذلك قال اسمع وطيع الامير وانضرب ضرب واخذ مات فاسمع ما اطلق كلامه صريح وانضرب ضرب واخذ مات ان هو على عنوده في بالافعال واعمال والحديث علاقه انه صدره عليه الصلاه قال يكون بعد الايمان متاع منهم وتترك تشوط ولو اسكت في القلب فقال اول نطلب عليهم يا رسول الله قال لا ما اقاموا لكم صلاه فأقوم بكم الصلاة مش معناه ما أصدق بين البداء ما زمنوا بأداء الصلاة فيه سبيل جواباً في الدعاء الصلاة نسمو بيالي شهر المداري والمداري, والمداري, والمداري والفرق خلاص لن يجب بكم فهذه الساعة في واجه الصلاة لا يجب وما يمتني علي أقول هذا أكبر وأستغل الله الحمد لله على آدائه والشهد والإله إلا الله وأدد لشهده في أرضه وسماه وأن محمد العرم ورسوله وغادر سبي والبيان صلى الله عليه ورسوله وسلم سبب دائمه إلى يوم القاضي إن لن يعني هذه وقعت عن العرم أم آخر هو الذي إن تبت آثاؤه السوداء الى بلدنا وهي ما تموت به في هذه الايام من كثره الحوادث الا الحر الانتحار انا اهلتني وافزعتي الصحيه قادوا اولا في جريده وهو وحده ما لما المصيط عمل الصهيه لمحاولات الانتحار في مصر خلال سنة 2010 فوجدت أن المحاولات المحاولة وصلت إلى لي ويقيم المحاولة المحاولة مصر بس بس. نجح منها من 8000 لـ 12000 محاولة 70% من 8000 أو 11000 دول أعمال فبين 519 والثانية والإحوالية طبعا دي اسريه بما كان له قلب تفز وتفتك الكذب مهما كانت الظروف واي ما كان في المعامله والضيق وكيف كان الالم وضيق العيش والكرب من تعب هذا يا نديم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من توفى من جده فالقدر لا هو في الجهاد ما يترك كاملا ومن تحسس سمن فقتل نفسه فهو في جهاد ما يتحسس غالبا ومن واجه بطنه بحديثه فهو في جهاد ان من في جهنم بها نفسه غالبا مخلدا من الله عز وجل يقول من يفضل من المتعميدة فجده جهان مخالفين كما ظلمنا بمقبلنا أمر إلى ذلك أن قتل النفل يحتوي على معنى حوال العجل في الله عز وجل تقولكم أن يعتقد المه أن الله عز وجل عاجل عن تغيير صورة سيئة والأمور والضروح السوداء الله عز وجل جعل اليأسى مراببه فقال إنه لا يأسى غهر لا يأسى إلا قوم كتاب على إبراهيم من قلوطه ويأسى لما قال فبغم بشروك قال بشروك في الحق من الطائقين فوقع <تصفيق> الاجرام والقاتل وصادق الضرر فقال ومن يصنق من رحمك يا رب دي هي دي معاني وهي دي معاني ان ما ما كان اهل الذي كان في غزوه من الخطوات وحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه انه الله صحابه تعجبوا فقالوا يا رسول الله هذا في النار في عبادته ولين جانب وجهاده قال نعم هو الصواب فالراوي يقول فتتحفظنا عليه الكتاب كل عام نرفل في وان كبير فكان يداه فاستقبلها رجلا الى ورث عليه وقت طب ازاي تجرت فيه الجراع، أصيب في ألف من موضع من جسد، وتكاثت علي الجراع، فلم يحتمل حلم الجراع، تعجل للقضاء، فوضع جباب سلفي في صدق، وتكأ علي إذا خرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوه النار ان الرجل لا يحمل بعمل اهل الجنه وهو من اهليها والى الرجل لا يحمل بعمل طيب لا رجل كان بيقضي نفسك لك أجل يتحمل الجراح وهو كده كده الجراح من الغذب ومن الجاكس بالله قال لك لا انتحار برض انتحار هو سنا فما ظلمك بمن يفضل المنفذة لوبيه ويالنزق العيش لأنا سمعتني في هنا في بار السلام في عزق حرار حديث انتحار حدث بالآخر رجل برد كله أنها صغلية من أبنى الدر معروف خطنا بيون ما هي كده تكتلوا حلاص خطف عند بيها... بيهد.. بيهاد.. العالم هذا لا يكون من الديني في شيء وعقابه عند الله وعقابي كان القلوب دائم إجابي أبدا أسأل الله يعصيني وإياك من الدر تقول ويا بكنا لا أستغل الله اللهم صل على العمال ويا ويا كما صلى على النبي الكريم وطاب وكان النبي الكريم كما دعى عليه وقوله العظيم انك حميد مجيد اللهم وفق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في احيائهم وفي امواتهم اللهم ارحم امواتنا وارحم امهاتنا اللهم مجدك الاحسان والاحسان ورسائك على خلقك اللهم انا في سخط جوهرك وانك وامانك على بلد الله أنزلت قائك ورخائك ورغض العيش وأمك وأمامك على هذا البلد وسائل الجادر بسبيل ربنا خبتنا للوالي الذين سبقونا بالإيمان فتجعل حفظنا فينا للذين أمان ربنا أجل لك روح وعين الله لهذه الأمة أمر ربك وعطي أن أبطعك ويدد فيه المعصيبك ويدد فيه المعرض ويدد فيه المعرض ويدد فيه المعرض أمنا انْ حَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي <سؤال> لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَرْحَمُ God, I'm going more Hello, no. no, no, no.